ولو دخلت عليهم من اقضارها ثم سئلوا الفتنة ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها وما تلبثوا بها إِلَّا يسيرا